بسم الله الرحمن الرحيم يس والقران الحكيم ان من تتم من المرسلين على صراط مستقيم الرحمن لتو انذر قومنا من عبادنا انهم ضالون لقد صدق قول على اسفلهم لا يؤمنون ان ما في اعناق اغلى لن تنتهي الى الابد عنكم ومسوا وجعا من بال ايد من سدا ومن خلف من سدا فاغشينا من تهم وَإِنْ عَالَنَهُمْ أَأَنذَرْتَ مِنْ أَمْ لَمْ تُنذِرْ بِهِمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الذِّكْرَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إِنَّمَا نَحْنُ نُصْلِحُ وَنَتَقَوَّى وَنَخْتَبِرُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا إِنَّ رَبَّنَا لَمِنَ الْمُقْسِطِينَ وَاصْبِرْ لَنَا هَذَا النَّصْرُ يَتِي جَاءَ أَمَلَ الْمُغْرَمِينَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ مُثْنَيَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فقالوا فقالوا اسْمَعُونْ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ وَإِنَّ رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْتَجِعُونَ وَمَا عَلِمْنَا قَوْمِي أُنَادِيكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَطَائِرُ السَّمَاءِ إِنْ هِيَ إِلَّا بُشْرَىٰ لِمَن يَنظُرُ جاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرشدين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون وما لي فَطَاوَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أأَسْتَغِيثُ بِدُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنِّي إِلَى يُبَلاَلُ النَّبِيُّ إِنْ آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ تَسْمَعُونَ تُدْخَلُونَ الْجَنَّةَ فَقَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ رافعا ربي وجعلني من المسلمين وما جَوَّامِعَةٌ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا على الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَأْتِيهِمْ مَرُواسُولٌ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ أَن أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ لَا يَرْجِعُونَ ۚ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا نُمِّي الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نخيل فينا من وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَكُولُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا لَمَرْي وَمَا عَمِلَ النَّاسُ مِنْ أَلْبِهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا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 وإنما قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لالشمس لا أن بديلها انكبر كالقمر ولليل سابقن لها أن القمر ولا الليل سابق وكل في تلك يسبحون وَآلَتُ لَمَن أَنَّا حَمَلَ الذُّرِّيَّةَ هُمْ فِي الْكُفْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّنْ أَنفُسِهِم مَّثِيلًا وَإِنَّكَ لَذِكْرٌ مُّبِينٌ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَنَعْمَةً عَلَيْهِ ۚ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُؤْمِنِينَ وَمَتَاعٌ قَلِيلٌ ۚ عَلَىٰ ظَاهِرٍ ۚ لَّعَلَّهُمْ تَذَرُّنَّ رَبِّ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا سُئِلَ لَهُمْ أَن تُفْقُوا مِنَّا رَجَقْتُمُ اللَّهَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاَلَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا نُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَحْدُ قُلْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَتَوَّاحِدَةً تَأْخُذُ مِن مَّوْزِنِهِ قِنطَارًا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْزِينُهُ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا أَن فِي خَوْفٍ قَوْمٌ إِلَّا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ وَأَنَّى يُلَامُ مَنْ دَعَانَا مِنَّا رَبِّنَا هَذَا مَا وَعَدَ وَحْيَانَ وَصَدَقَ لا نَسْأَلُ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَميعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿10﴾ فَيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كنتم وَمِنْ أَزْوَاجِهِمْ فِي لَيَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئِينَ لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا يَوْمَئِذٍ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ انكرات المستقيم ولقد اظللنا منكم جليلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم يمولككم وتشوي عباد لَوْمَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ الْيَوْمَ نُحْصِي عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَشَهَادَتِهِمْ إِنَّهُمْ وَكَنُوا يَكْذِبُونَ وَلَوْ شَاءَ لَقَامَتْ يَسْتَضِيقُ الصِّراطُ أَنَّ الْبَغْرُ وَلَوْ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَقْعَى مَضْيُونٌ وَلَا يُرْضِعُ فَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَعَلَّمْنَاهُ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ وَإِنَّهُ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ يُذِيرُ مِنْكُمْ مَّن كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ وِذِيناَ اَنْعَمْنَا فَهُم لَهَا مَالِكُونَ وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ لَيْسَ لا لِأُقْنِيَعُونَ نَصْرُهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنُودٌ مُّنْخَضِرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ اِنَّا لَا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ سَنَأْتِي مِنَّا قَوْمًا نُقَسِّطُ سَإِلَاهُ وَقَضِيمٌ لِـ يَا بُورَ بَلٰنَا نَسْلُو وَنَفِي خَلْقًا أَلَمَن يُنَزِّلُ الْعَذَابَ وَهُوَ يَرْمِين قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَهَا وَلَمَرْه وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيم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 بَلْ يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ عَنِ الْيَمِينِ إِنَّمَا مَنَاءُهُ إِلَى أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كن